كاد أبو بكر يموت خوفا بعد صلاة العصر دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها ذابلة تترنح بين والديها وبعد أن كلمها صلى الله عليه وسلم استجمعت بقايا قواها وطلبت من والديها أن يجيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال كل منهما والله ما أدري ما أقول لرسول الله ملأ الغرفة صمت حزين وتاهت الإجابات فزفرت عائشة بعبارات كالجمر وخاطبت أحبتها الثلاثة تعاتبهم وتبث حزنها إلى الله تبثه كما بثه يعقوب حين فقد ابنه قالت لهم إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني ثم أخرجت من صدرها دعوات مظلوم لا تظل طريقها دعوات مكروب تشق الغمام وتفتح لها أبواب السماء إنها دعوات أقسم الجبار بعزته أن ينصرها قالت عائشة وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم سكتت وحنت جسدها الذابل نحو الأرض وتوسدت أحزانها وضطجعت وفجأة بدأ والداها يرتجفان من حولها ثم تحرك والدها والخوف يكاد يقتله تحرك نحو نبيه صلى الله عليه وسلم الذي بدأ يعاني ثقلا وإجهادا شديدين أخذته صلى الله عليه وسلم مثل الحمى فتحدر من جبينه عرق كاللؤلؤ غاب عما وعما حوله فعرف أبو بكر أنه يوحى إليه فنهض وغطاه بثوب ووضع تحت رأسه وساده. شعرت عائشة بحركة مألوفة لديها فرفعت رأسها ببطء لكنها تأملت أمها وأباها فرأت في وجهيهما خوفا تكاد روحاهما أن تخرج خشية أيدينها الوحي أما هي فغشيتها السكينة ووصفت مشاعرها فقالت أما أنا فوالله ما فزعت وما باليت قد عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالم وأن الله مبرئي ببراءتي ثم وصفت توقعاتها بتواضع مع ربها وإجلال له فقالت عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالم وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيي بأمر يتلى ولكنني كنت أرجو أن يرى رسول الله في النوم رؤيا يبرئ الله بها غشيت المكان هيبة وجلال وترقب ثم أفاق صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه وهو يمسح عرقه ويبتسم ثم نظر إلى حبيبته فقال أبشري يا عائشة